ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء يرون التمران وان شريف قوم أُلَ إِكَعَلَهِم فَلَ وَثُم مِرَُغْ بِهِم وَرَح لَتُ وَأُلَائِكَهُ هي ما ومن تقوا خيرا فابن له وهكذا بَيِّنَ مَا نُقُولُ إِنْ كِفَرْتَ وأنا الثواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولا يعينكم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين قال <تصفيق> دين في جاد اخف ذا وناهم من ظلم وان ان حكم